تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون وأبشر بالجنة التي كنتم نحن أولى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبتعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحة، وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، بدفع هي أحسن.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 ذو حظ عظيم وإما ينذغنك من الشيطان نزغ فاستعب بالله فاستعب بالله إنه هو السميع